في الله فقد تكلم أخونا الشيخ فاروق حفظه الله في الأيام الماضية عن مسألة مهمة ألا وهي مسألة تدبر القرآن وبين أن هذا سبب رئيس لنزول القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ف. ينبغي على المسلم أن يتفكر ويتدبر في آيات الله تبارك وتعالى ليس مجرد الكراءة وليس مجرد الختمات تلو الختمات ولكن ينبغي من التدبر والتفكر والذي من ثمرته العمل بما يقرأ وما يتدبر وبطريقة عملية الشيخ فاروق يعني نتكلم عن فضل التدبر وأهمياته وبعض الأمثلة من أو المأثورات عن السلف رضوان الله عليهم فنحن سوف نختار بعض الآيات كتطبيق عملي لما ذكره الشيخ فاروق في مسألة التدبر فالآية التي نريد أن نتوقف عندها اليوم آية عظيمة وكل القرآن كذلك وهذه الآية توقف عندها وهذه الآية توقف عندها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتحملوها لأنه كما سنعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون ويستمعون إلى القرآن بقلوب واعية آية عظيم لم يتحملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من معنى شديد على نفوسهم ألا وإي قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير نحن استمعنا للآية من منا تأثر؟ هذا المعنى العظيم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله طيب نشوف الصحابة رضو الله عليهم كيف تأثروا بهذا المعنى العظيم عن أبي أريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير يقول اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب يعني وقفوا على ركبهم من شدة هول الآيل فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدفة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير يقول أبو هريرة فلما أقر بها القوى وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من الربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسوله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية وهذا الحديث رواه لإمام أحمد ورأوا لإمام مسلم وغيرهم وهو مروي عن أبي غليرة وعن ابن عباس رضي الله عنهم ولنا وقفة مع الحديث ووقفة مع الآية أولا الحديث مع موقف الصحابة رضوان الله عليهم أولا الصحابة كانوا يستمعون إلى القرآن قلنا بأذان, إيه؟ بأذان واعية لا تمر عليهم الآيات كما تمر علينا نسمع من أذن وتخرج من الأذن الأخرى لا كانوا يتفكرون ويتدبرون ويتفاعلون كما ذكر الشيخ فاروق هناك لابد أن يكون هناك تفاعل مع الآية مع آيات كلام مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا وقافين كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان وقافا عند كلام الله عز وجل وهكذا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل. بآية واحدة صلى طوال الليل بآية يرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يرددها طوال الليل يتفكر ويتدبر فيها ويدعو الله سبحانه وتعالى كما قال أبو ذر يركع بها ويسجد صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة يتدبرون ويتفكرون في كلام الله عز وجل فلما وقفوا عند هذه الآية وفهموا معناها اشتد ذلك عليه ولذلك ورد في بعض الروايات أنهم قالوا حين أنزلت هذه الآية غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غمّا شديدا وغاظتهم غيظا شديدا وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نآخذ بما تكلمنا وبما نعمل يعني لو ناخذ بما تكلمنا وما نعمل هذا هو الأمر الظاهر يقبل هذا فأما قلوبنا فليست بأيدينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا إلى آخر الحديث وفي رواية أخرى قالوا والله لئن واخذنا الله بهذا لنحل قال ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان إذا ابن عمر كان إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا وسمع نشيجه إن كنا نأخذ بما يواخذنا الله بما في أنفسنا فقد لا نحل أو كما قال رضي الله عنه فالصحابة كانوا يستمعون القرآن بآذان وعي وهذا هو المطلوب ثانيا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا صادقين الصحابة لا يعرفون مسألة يعني اللف والدوران ولا يروغون روغان الثعالب وإنما كانوا صادقين كانوا صادقين في أقوالهم وفي أفعالهم وفي نياتهم فكانوا من صدقهم أنهم لما نزلت هذه الآية جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون لم يفعلوا كما يفعل المنافقون يعني قولك تمام باشا وكلامك أوامر وشخبطت حضرتك على الورق يعني تخطيط للأمة هذا كلام نفاق أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يعرفون ذلك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبين فعمر صادق رضي الله عنه قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي شوف صدق لو واحد زحلت من ذاتها نقعد يعني شعر فكان الصحابة صادقين مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي غزوة سيدنا عمر قال حديث يقول لأنت أحب إلي من كل شيء إلا إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونفسك يا ابن الخطان فرجع نفسه رضي الله عنه ثم قال ونفسي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني الآن اكتمل إيمانك حينما يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من كل شيء ولكن ينبغي أن يكون ذلك على الحقيقة وليس الدعاء أنا. ويكون ذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا صادقين في غزوة حنيه لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على مسلمة الفتح ولم يوزع شيئا على الأنصار فبعض الأنصار قالوا قالوا يغفر الله لرسول الله ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطيهم شياه والأموال والذهب والفضة ولا يعطينا شيئا فلما سمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استدعى سعد بن عبادة سعد بن عبادة كان رئيس الأنصار في هذا الوقت فقال مقالة بلغتني وجدة وجدتموها أني تألفت قوما بيعني بعض الأموال أو بعض الغنائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فسيدنا سعد في الأول قال يعني إنما قال ذلك حدثاء الأسنان من أقوامين في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا سعد فقال رضي الله عنه وما أنا إلا رجل من القوم كان صادقاً قصة طبعاً طويلة والرساس لم يعني يعني آآ آآ جمعهم بعد ذلك وذكرهم أنه يعني معهم أفضل منا يرجع الناس بالشوا والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا الله ورسوله أمن الشاهد ان عباد سعد بن عبادة كان قال ما أنا إلا رجل قال صدق مع إيه مع أدب فلا بأس مثلاً يعترض أو يذكر رأيه ولكنه يكون مؤدباً الوظف أو ثالثاً في موقف الصحابة نستفيد منه أيضاً ماذا؟ سرعة سرعة الاستجابة سرعة الاستجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم حينما نزلت هذه الناية وشق عليهم ذلك أنكر عليهم تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل أو أهل الكتابين سمعنا ما برسول قال له إيه؟ هم سمعين كويس ويفهمون ويعقلون الكلام ولكنهم سمعنا وعصينا خالفوا هذا الأمر مع أنه وحي من الله سبحانه وتعالى أما شعار المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فقولوا سمعنا وأطعنا فكانت الاستجابة مباشرة فاستجاب الصحابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم طيب نرجع للآية ثاني وهي قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وان تُبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير فيخبر الله تبارك وتعالى أن له ملك السماوات والأرض فهو المالك والملك سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ثم يذكر الله تبارك وتعالى هذه الجمله العظيمه التي توقف عنها ولم يتحملوها وَإِنْ ما مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُبِدُوهِ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فقالوا عنها إِيه؟ هَذِهِ الَّذِي لَا نُطِيقَ لأنه إذا كان الله عز وجل يحاسبنا على ما نفعله وما يظهر منا فبما في داخل القلب كما قالوا هذا لا يملكه الإنسان إذا كان الإنسان لا يملكه فكيف يتحكم فيه؟ وكيف الله سبحانه وتعالى كأنهم ذلك؟ وهذه الآية للعلماء فيها أقوى منهم من قال أنها منسوخة وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنها نسخت بالإه بالآيات بالآية الأخيرة من سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسرت وعليها ما كتسبت وهذا قول ابن مسعود قول ابن عباس يعني في أحد الروايات وغيره. وأيضاً عن عبد الله بن عمر أنه قال نسقتها الآية التي بعدها وقد جاء عن أبي وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل يبقى إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل وكذلك ورد حديث عن أبي غريرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشراء وعندنا بس عن رسول رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسن فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة إذا هذه الأف... هذه الأحاديث تدل على إيه إذا هم العبد بالسيئة فإن الله لا يكتبها عليه سيئة سبحانه وتعال فقالوا أن هذه الآية منسوخ بالآية التي تليها التي فيها إيه لها ما كسبت وعليها مكتسبت وايضا. وارد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان أو ذاك صريح الإيمان يعني قد يجد الإنسان في نفسه ما يتعظم يعني يعظم عليه أن يتكلم بهذا أو يتلفظ بهذا ممكن يكون شيء في حق الله سبحانه وتعالى بعض الإخوة يشتكى لي في هذا اليوم أن برضو في بعض الناس ممكن يحدث عندهم نوع من الوسواس. فماذا يفعل؟ طالما أنه لم يتكلم به وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ منه الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي بعض الأحاديث يقرأ كله الله أحد أو يقول لا إله إلا الله فإن هذا لا يضر لأنه لم, لم يتلفظ به وهناك قول آخر أن هذه الآية محكمة وليست منسوخ وهو أيضا رواية عن ابن عباس قال وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه إنها لم تنسخ ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول إني أخبركم بما أخفيت في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدث به أنفسهم وهو قوله يحاسبكم به الله يبقى هنا كلمة يحاسبكم به الله مقصود بها ايه يعني يخبركم به الله سبحانه وتعالى يخبركم بما تحدثتم به في أنفسكم ولأن الله عز وجل يقول ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم اي من الشك والنفاق اي من الشك والنفاق وهو ايضا القول بعدم نسخ هذه الآية مروية عن الحسن البصري قال هي محكمة لم تنسخ واختاره المجرير وقال أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقدة يعني إذا كان الله عز وجل سوف يحاسبنا ولكنه لا لا يعاقبنا واستدل بذلك على ما ورد في حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوة يقول يدن المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه والكنف لغة هو الستر على ما يليق بجلال الله عز وجل وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كلمة منسوخة يعني تغير حكمه كلمة منسوخة يعني تغير, تغير الحكم إن الحكم الثابت خلاص وهذا الحكم تغير قول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذا لا يكون معنا نسخ أنه لا يكون بسبب الآية التي إيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فتغير الحكم بهذه الآية التي تليه أما من قال أنها محكمة وليس نسوخة فيقول أنه ثبت الحكم ويكون معنى المحاسبة ومعنى إيه؟ معناه الإخبار من الله سبحانه وتعالى فيقول في حديث النجوة يقول يدن المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه وهو ستره سبحانه وتعالى فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف كذا؟ فيقول رب أعرف مرتين يعني المؤمن له ذنوب وقد ستره الله سبحانه وتعالى عليه ونحن نسير بذكر الله عز وجل ما يعني ما نحن فيه ما هو إلا بجميل ستر الله سبحانه وتعالى وعفوه فالإنسان ستر في الدنيا طب وفي الآخرة لابد أن يقرر بذنوبه فيقول الله عز وجل هل تعرف كذا فيقول رب أعرف مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء أن يبلغ قال قال الله سبحانه وتعالى فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فهذه الأثر تدل على أن العبد سوف يقرر بذنوبه وما أخفاه يعني الأشياء التي أخفاها فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها له هذا بالنسبة, بالنسبة للمؤمن أما الكافر فيحاسب على كل صغير وكبير ويعاقب عليه ولعل هذا هو القول الراجح أن العبد هذا الذي يجمع أن العبد سوف يخبر بما عمله ولكن لا يلزم المؤمن لا يلزم من هذا أنه سوف يعاقب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله سبحانه وتعالى، فيغفر المي شاء، ويعذب مي شاء، والله على كل شيء قدير، فنسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة وأن يسترنا في الدنيا وفي الآخر، ولكن يبقى أمر مهم، حتى لو كانت الآية مسוקة، لكن يبقى أن الله سبحانه وتعالى قد علم واطلع على ما في داخل الإنسان، فالله عز وجل هو الذي يعلم السر وإيه؟ وأخفى أخفى ما السر هذا للمبالغة وقيل إن الذي أخفى من السر أن الله عز وجل يعرف أن السر سوف يكون سرا قبل أن يقوم يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حتى لو كانت المحاسبة منسوغة ولكن يبقى علم الله سبحانه وتعالى ويؤثر عن الفضيل المعياط رحمه الله أنه كان في الحج ولما رأى الحجيج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويأكم حجة ممرورة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة وأن يجمعنا جميعا على صعيد عرفات فكان يقف في هذا الموقف العظيم ويقول وَسَوْ أَتَاهُ منك وَإِنْ عَفَوْتَ كلم خطير وَسَوْ أَتَاهُ وَإِنْ عفوت حتى لو عافى الله سبحانه وتعالى لكنه اطلع نسأل الله عز وجل المغفرة والسدر فيبقى علم الله سبحانه وتعالى إذن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ولله در القائل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيم لهون العمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فياليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب فياليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب وإتماما الفائدة ورد يعني حديث رواه البخاري عن ابن مسعود. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه الآيتين اللي هم بعد هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيات قال عليه الصلاة والسلام من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. قيل كفتاه من كل مكروه وشر وقيل كفتاه من قيام الليل وجاء في حديث آخر عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى خواتيم سورة البقرة وفي الدعاء الذي ورد فيها في آخر آية ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الدعاء ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت وفي رواية قال نعم فهذا دعاء عظيم يقرأه المسلم ويدعو الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تدبر كلامه والعمل به أقول قولي هذا فاسترفر الله لي ولكم بذات الله خير